ها لوا نزاعة للشوات دعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه لوعى إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين الذين هم على صلاتٍ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 وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرْعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُفْضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ